يا مسلما يا مؤمنا تقول جهاد آي عين ونصر يحييه السلاح فنضِل الوطن السليب يا يا مؤمنا تقول جهاد آي عين ونصر يحييه السلاح فنضِل الوطن وظلم <تصفيق> قالت يدا فر الجهاد هو الطبيب سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيب سفك الدماء على الثرى. في ساحة الشرف الرهيب فتناثرت أشلاءهم تشكر الله في المريب يا مسلما يا مؤمنا تكل جهادنا يعيب ونصر يحيي السلاح فنمضي للوطن السمين يا مسلما يا مؤمنا تكل جهادنا يعيب وواصلوا يحيي السلاح فننضي من وضع الثميل وظلم امطالت يداه فضل الجهاد هو الطبي وتساقط اطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب وتساقط اطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب قد جارت الدنيا بهم في واقع المراسيل يا مسلم يا مؤمن تكن جهاد آيات و النصر يحيي السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلم يا مؤمن تكن جهاد آيات يحييه السلاح فمنظر الوطن السبيل وضرر طالت يده فرد الجهاد هو الطبيل ضد الثكال بينهم تنعى شهيدا في الضريح ضد الثكال بينهم, بينهم تنعى شهيدا في الضريح يا أمتي عبثت بنا غدر تستبي يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد Nasır yuhii silah, fana تدعو لساء بيننا تقل بكاة يا مسلما يا مؤمنا فارك الجهاد ألا يعيب والنصر يحيي السلاح فنمضي للوطن السبيب يا مسلما يا مؤمنا فارك الجهاد ألا يعيب والنصر يحيي السلاح فنمضي للوطن السمبيب والظلم يد فرض الجهاد الضميم هو البغي جاوزه العدا والظيم للأقوى يبي البغي جاوزه العدا سيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب يا مسلما يا مؤمنا تكو الجهاد ألا يعيب والنصر يحيي السلاح فنمضل للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا تكو الجهاد ألا يعيب ونصر يحيي السلاح فنمضي الوطن السليم وظلم إن طالت يده فر الجهاد هو الطبيب فر الجهاد هو الطبيب.